بسم الله الرحمن الرحيم والدين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الإنسان في احسن تقويم ثم وجدناه أسفل ساكدين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير منون فما يكذبك بعض الدين فليس الله لأحكم الحاكمين